وجعلنا الليل والنهار آ ي ت ي ن فمحونا آ ي ة الليل وجعلنا آ ي ة النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا واشهد ان سيدنا محمدا ً عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أ ي ه ا المسلمون يا عباد الله الله تبارك وتعالى جعل الزمان ن ع م ة من نعمه وفضلا من بعض فضله سبحانه وتعالى وكرمه والزمن لمن يقدره قيمته ع ظ ي م ة بل ع ظ ي م ة جدا بحسب تقدير ا ل إ ن س ا ن نفسه لهذا الزمن فالعلماء يحسبون للزمن ح س ا ب والدعاه يحسبون للزمن حسابا بل ويقدرون الزمن وكذلك ا ل ز ر ا ع والمفكرون وغيرهم وغيرهم لا لشيء إ ل ا ل أ ن كل عاقل يدرك أ ن للزمن ق ي م ة قال الله عز وجل وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما س أ ل ت م و ه و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها ذكر ربنا عز وجل الليل والنهار في هذه ا ل آ ي ة وذكر الشمس والقمر وبعد ذلك قال و إ ن تعدوا ن ع م ة الله يعني بشكل واضح أ ن تقلب الليل والنهار وتعاقب الشمس والقمر إ ن م ا هي من نعم الله عز وجل ولكن هذه النعم لا يقدرها كثير من الناس الله عز وجل إ ذ ن جعل الشمس والقمر آ ي ة وجعل الليل والنهار آ ي ه فمحونا آ ي ة الليل وجعلنا آ ي ة النهار مبصرا لماذا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب بتعاقب الليل والنهار بتعاقب الشمس والقمر في نظام كوني الله عز وجل أ ت ق ن ه و أ ب د ع ه جعل في هذا الله عز وجل مقاييس في الزمان و ا ل أ ي ا م واللحظات لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء ف ص ل م ا ه و تفصيلا هذا كله مفصل عند الله عز وجل ودقيق في حساب الله تبارك وتعالى و ل أ ن الزمن له ق ي م ة و ل أ ن الزمن له م ك ا ن ة عند الله عز وجل ف إ ن الله عز وجل يعيب على من يهدرون الزمان ويعيب على من يفرطون في ا ل أ و ق ا ت لا بل إ ن ه ا ا ل م ل ا م ة والعتاب والتقريع والتوبيخ الذي يكون لهؤلاء الكافرين يوم ا ل ق ي ا م ة الذين فرطوا في الزمن في حياتهم الدنيا قال في هذا الله عز وجل ل ك أ ن ه يقول لهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ و ل م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أ و ل م نعمركم يعني ما أ ع ط ن ا ك العمر الطويل و ا ل ف ر ص ة ا ل س ا ن ح ة ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ل ك أ ن الله عز وجل إ ذ ن يقول لهذا ا ل إ ن س ا ن أ ل م أ ع ط ك العمر المديد أ ل م أ ع ط ك الفرص ة ا ل ك ب ي ر ة لماذا ضيعتها لماذا أ ه د ر ت ه ا لماذا لم تستغلها قال في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لقد أ ع ذ ر الله اسمع هذا الكلام ما أ ع ذ ر لقد اعذر الله اعذر يعني ما بعد عذر لقد اعذر الله الى امرهم أجله, اجله حتى بلغه ستين سنه يعني ما بعد عذر عند الله عز وجل ل إ ن س ا ن الله عز وجل أ ج ل ع م ر ه أ ج ل و ف ا ت ه ح ت ى بلغه ستين س ن ة بطل إ ل ى ع ذ ر يمكن أ ن يكون إ ل ى ع ذ ر و هو صغير ع م ر ه عشرين ثلاثين أ ر ب ع ي ن ي ق و ل مايزال ف ر ص ة ومايزال لكن الذي أ ج ل ه ا ل ل ه ح ت ى ب ل غ ستين س ن ة ان ي ع ذ ر ل ه فلا عذر ه لا عذر ه ر ف ع الملام ل ق ي م ة الزمن و ل أ ه م ي ت ه ف إ ن الله عز وجل قد أ ق س م به ب ا ل ق ر آ ن الكريم في أ س م ا ء وتجزئات من تجزئات هذا الزمن أ ل ي س الله عز وجل الذي قال والضحى والليل إ ذ ا سجا أ ل ي س الضحى هو جزء من الزمن أ ل ي س الله هو الذي قال والفجر وليال عشر أ ل ي س الله عز وجل هو الذي قال والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر أ ل ي س الله عز وجل هو الذي قال والليل إ ذ ا يغشى والنهار إ ذ ا تجلى الليل النهار الضحى العصر الفجر كل هذه ممن هي من أ ج ز ا ء هذا الزمن والذي الله عز وجل لقدسيته ولمكانته ولقيمته ف إ ن ه سبحانه قد أ ق س م به ولا يقسم الله عز وجل إ ل ا بجليل لا يقسم الله عز وجل إ ل ا بجليل ل أ ن الزمن كذلك ولقيمته ماذا يقول الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة ماذا يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة أ ل ي س ا ل أ ي ا م هي الزمان يقول لهم الله كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة يعني ك أ ن ه يقول بما أحسنتم احسنتم س ت غ ل ل الأيام الخالية ا بما أ استغلال الزمان في ط ا ع ة الله وعبادته و ا ل خ د م ة لدينه و ا ل أ ع م ا ل ل إ ع ل ا ء كلمته كلوا واشربوا هنيئا بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة بمقابل هذا ماذا يقول الله للكافرين ماذا اقول للذين لم يحسنوا استغلال الزمان الاستغلال الجيد قال لهم الله عز و جل بل و يقول لهم ذلكم بما كنتم تفرحون في ا ل أ ر ض بغير الحق وبما, وبما كنتم تمرحون كان حياتهم كلها فرح ومرح ولهو و لعب و كيف على غير طاعه يظنون الزمان هيك يظنون الزمان ف ر ص ة لاستغلالها ابشع استغلال هم لا يظنون ان هذا ه شيء بشع لا هو ب يعتبر الزمن ف ر ص ة ذ ه ب ي ة يكيف الواحد ينبسط يا عمي كيف نبسط من تبوك رميت وهل ف ر ص ة ر ا ي ح ة اصحك ا ل ض ي ع ه اليس كذلك يقولون نعم ذ ل ك بما كنتم تفرحون بالارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون العقلاء فهموا ق ي م ة الزمن فهموا كيف أ ن الزمن يجب الا يضيع عبثا ً حتى قال ابن الجوزي رحمه الله قال إ ن ي لاعجب لا أ إ ن ي لاعجب لا أ من أ ق و ا م يضيعون وقتهم في الحديث عن اللهو و اللعب و الرخص و الغلاء و الطعام و الشراب يقول في ناس كل عمره د و و ي ن و جلسات ع ن ي ه يشبح كنا ل س شو تغديت ماذا تتعشى الحديد الخيص الدولار غالي اليورو غدا صار هكذا كل اوقاتهم على غير ف ا ئ د ة لا لشيء الا لانهم لا يقدرون ق ي م ة الزمن هذا ابن الجوزي رحمه الله انظر كيف يحسن استغلال الزمن وهكذا كل عاقل يقول في ج م ل ة م ش ه و ر ة عنه يقول قا مقسما بالله اني لكتبت ب أ ص ب ع ي هاتين هو يقول ابن الجوزي إ ن ي لكتبت ب أ ص ب ع ي هاتين اللي بمسك فيهن القلم الفي مجلد الفي مجلد ح س ب و ه ا جيد ا وجدو انه أ كان يكتب في اليوم الواحد تسع كاراريس تسعد ة فاتر يعني تسعد ة فاتر جوزين س ا ن ي ق و ل ماقول ما هذا الكلام شو يعني ما كان إ ل ى د ر ج ة أ ن ه ل أ ن ه لم يشا أ ن يضيع وقته ما كان حتى ي أ ك ل الخبز اللي بيطول فيه إ ل و ك ب ث م ه كان الخبز يجعله فتاه صغيرا حتى يسهل عليه مضغه فلا يستغرق في الطعام وقتا كثيرا طبعا إ ب ع د ا د موازيننا اليوم هذا إ ن س ا ن متشدد هذا إ ن س ا ن متطرف متعصب أ ب ص ر ماله مضروب براسه لكن من يعرفون ق ي م ة الزمن كانوا يعرفوا كيف يستغلوا هذا الزمن اوصى و ص ي ة ابن الجوز رحمه الله اوصى و ص ي ة اتدون وصيته ا ل ع ج ي ب ة ما هي كان يحفظ ب ر ا ي ة القلم كان اقلام ن الرصاص لما يبر القلم ما ي ك ب ه الكب ل برايه هايله من الخشب يجمعها ويجمع ويجمع واحد كاتب الفين مجلد الو مئات كثير منها مخططات و وكثير منها طبع كان يحفظ ب ر ا ي ة ا ل أ ق ل ا م هذه ويضعها في كيس ليقول من بعده ل ل أ ب ن ا ء و ا ل أ ح ف ا د إ ذ اذا أنا متُّ إ أ ن ا مت واردتم أن ن ت س خ و ان ماء س خ و ش ا ل م ي تسخنوا ماء سخنوش الميت للميّت ل غ ل و ه ف س ماء غسلي بهذه ا ل ب ر ا ي ة و ل ع و ه ا يعني خ ش ميت وسخنوا الميت التي تغسلونني بها بالنار التي تشتعل من ب ر ا ي ة أ ق ل ا م ك ت ا ب ت ي يريد أ ن يلقى الله بما, بما صنعت يداه من عظيم أ ف ع ا ل يعرفون قيمه الوقت ابن النفيس علاء الدين ابن النفيس يخلع ثيابه يوما ويدخل إ ل ى الحمام بعد قليل ي ف ا ج أ أ ه ل ه ب أ ن ه يخرج من الحمام ويعني توقع و انه أ ماله ك يتغسل يعني وقد وضع عليه ثيابه وأخذ قالوا ل م ه ودفتره و ر ح يكتب ق ا له عجيب أ م ر ك شو بتساوي دخلت الحمام ا ل ك طلعت ب س ر ع ة قال لما ب د أ ت في الاستحمام شعرت بتغير في النبض فكانت لي ف ا ئ د ة خرجت و أ ك ت ب ابن النفيس من هذا هذا مكتشف ا ل د و ر ة ا ل د م و ي ة مكتشف ا ل د و ر ة ا ل د م و ي ة ع ل ى الدين ابن النفيس يقطع حمامه من أ ج ل أ ن يخرج ليكتب الذي, الذي استنبط من تجربه على نفسه يعرف ق ي م ة الوقت من هنا الوقت ليس شيء رخيص حتى ي ض ي ع ا ل ن ا س حتى ي ق ض و في غير ف ا ئ د ة حتى ي ق ض و في غير م ن ف ع ة ولذلك كانت ا ل و ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة ل ل إ م ا م البن رحمه الله له وصايا عشر منها ماذا يقول يقول الواجبات أ ك ث ر من ا ل أ و ق ا ت الواجبات ك ث ي ر ة على الانسان اللي ب ق د ر ق ي م ة الوقت الواجبات اكثر من الاوقات فان كانت لك م ه م ة فاوجز في قضائها وساعد غيرك على الانتفاع بوقته انت جاي عند واحد الك مهم الك شغلي بساعه اقضي شغلتك مش شغلت الربع س ا ع ة تصير م نص ا ل ي ا ع ة ليش لان بدنا نتحدث ب ا ل س ي ا س ة وعلم الاجتماع واوضاع البلد والانتخابات اوجد في قضائها اذا عندك مهمه اوجد في قضائها وساعد غيرك على الانتفاع بوقته قد يكون هو ما عنده وقت فراغ ومش مهم يعني لو طل على فلان على علان وين تبدو ويقعد معه ساعه وساعتين وهي م ا فنجان ق ه و ة على المشي و ب ص ي ر الفنجان قهوه س ا ع ة و ن ص و ك أ ن الوقت لا ق ي م ة له لا قال في هذا امير الشعراء احمد شوقي رحمه الله دقات قلب المرء قائله له إ ن ا ل ح ي ا ة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر ل ل إ ن س ا ن عمر ثاني د ق ايش ت قلب قائلةً المرء له بتقوله ل إ ن ا ل ح ي ا ة دقائق وثواني هذه ا ل ح ي ا ة ثاني وثاني دقائق ودقائق أ خ ر ى ساعات وساعات غ ي ر ه ا أ ي ا م فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها وكيف ترفع هذه النفس ليس إ ل ا بالاسم الطيب و ا ل س م ع ة ا ل ح س ن ة و ا ل ف ض ي ل ة و ا ل ا س ت ق ا م ة فالذكر ل ل إ ن س ا ن عمر ثاني مش بس عمره انه بموت ياما في ناس بموت ولا لا ومن ثاني يوم بينسوا الناس وياما في ناس يموت ويرتفع ذكره بعد موته لا لشيء إ ل ا ل أ ن ه أ ب ق ى بصمات ترك في واقع ا ل ح ي ا ة ما يشهد له وهذا الشيء اشهو ان يكون قد استغل هذه الايام والساعات فيما ينفع به الناس ويرفع به مصالح الناس ويسعى من اجل استغلالها الاستغلال الحسن كثير من الناس نعم من تجده يقول عمهل وبكير واخرى شوي ل ك أ ن ه عنده ضمان ب ق ي م ة العمر الذي وهبه الله عز وجل إ ي ا ه وهذا ليس صحيحا ل العمر هذا ي صحيح س ا ل إ ن م ا هي ساعات تمضي و أ ي ا م تمضي قال ابن مسعود رحمه الله قال ما ندمت على شيء ما ندمي ت على ش ء ندمي على يوم م انقضى قلص من عمري لم يزد فيه عملي ما اندمتش على اشي مثل ما اندمت على يوم خلص لكن ما استغليت هذا اليوم في ان ازيد فيه ب ن طاعاتي و قال اخر حسن البصر رحمه الله قال يا ابن ادم يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك انت مكون من م ج م و ع ة ايام اذا راح منهم يوم معناته راح م ن ه ن ايش جزء منك انما انت يوم اذا, انما انت ايام اذا ذهب منها يوم ذهب بعضك نقص منك شيء ايها الانسان هذا الذي يجب ان ندركه عبر استغلال اليس النبي قد قال صلى الله عليه وسلم اغتنم اغتنم دير بالك استغل ا ل ف ر ص ة اغتنم ماذا اغتنم حياتك قبل موتك اغتنم صحتك قبل سقمك اغتنم غناك قبل فقرك اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم اغتنمها كلها الغني يمكن أ ن يصبح فقير ف ي س ت غ ل انه ا ل آ ن الله م يسر أ م و ر ه ليتصدق ويفعل فعل الخير شب استغله قد تهرم أ ن ت وستهرم ولا تستطيع أ ن تفعل أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة أ ل ي س ن ا كنا نسمع ا ل آ ن عن الركوع والسجود أ ل ي س ن ا نسمع ماذا يعني الركوع ماذا يعني السجود أ ل ي س من الناس من قد يكون مريض أ و قد يصاب بالهرم فلا يستطيع أ ن يركع بدو يصلي ويصلي ب ب ق ل ر ش يا بصلي ي على الكرسي يا بصلي ي هو نايم يا بصلي ي هو مدد أ ل ي س كذلك هذه ف ر ص ة يجب استغلالها نعم يجب استغلالها اغتنم هذا كله ل أ ن هذه ا ل ف ر ص ة إ ذ ا ضاعت لن تعود أ ب د ا ندم على هذا ندم على هذا الجاحظ الشاعر العربي المشهور ندم على أ ن العمر قد انقضى والساعات مضت والشهور ولت والساعات قد ذهبت إ ل ى غير ر ج ع ة و إ ذ ا به يقول إ ذ ا به يقول ليس ليس ثوبا دريسا كالجديد من الثياب يعني راح العمر وما عاد يرجع مثل ما إ ن ه هل الثوب الدريس الثوب البالي مثل الثوب الجديد لا لا أ ت ر ض ى أ ن تعود إ ل ي ك هذه هذه ا ل ف ر ص ة كلنا منرضى وكلنا منكيف كلنا منتمنى لكن هل فعلا لا الثوب الدريس الثوب البالي خلاص العمر إ ذ ا ا ن قضى لن يعود لن يرجع ولذلك ل ق ي م ة الزمن ل ق ي م ة ا ل أ ي ا م جعلها المسلمون من المهمات ا ل م ط ل و ب ة لكل واحد منهم حتى لا تنقضي أ ي ا م ه بغير ف ا ئ د ة فكانت ا ل ج م ل ة ا ل ع ظ ي م ة التي رددت على لسان الفاروق عمر رضي الله تعالى ب ا ر ك و ت عنه وهو يقول إ ن ي اني لاكره ان يكون احدكم سبهلله سبهلله ما معناها هذه ك ل م ة فصيحه اني لاكره ان يكون احدكم سبهلله السبهلله الذي لا شيء يشغله فاضل أخي لا شغلي ولا عم سبهلله يا ترى أ ل ي س ت هذه ا ل و ظ ي ف ة و ظ ي ف ة السبهلله وظيفته إ ن ه سبهل إنه وظيفه ت إ ن ه ملوش و ظ ي ف ة هذه غالبا ما ت أ ت ي بالمفاسد ا ل إ ن س ا ن لما فيش عنده مشاغل وفيش عنده مهمات ف إ ن ه سيشغل نفسه بالتافه من ا ل أ ش ي ا ء ولذلك لا بد ا للانسان إ ن ن س ا ا ع ق ل لابد ل ا إ العاقل أ ن يحسن كيف يشغل نفسه ويشغلها بالمفيد ويشغلها بالنافع ي ش غ ل ه ا بما يرفع مقامه يشغلها بما يعلي درجاته يشغلها بما ينفع مجتمعه نعم من الناس يمكن يقضي عمره يقضي عمره دائما مشغول ولكن مشغول ب خ د م ة من ي ب خ د م ة الانا يعبد الانا لا يريد ان يكون منه شيء نافع لمجتمعه وهذه ص ف ة ق ا ت ل ة صفه دنيئه في ا ل إ ن س ا ن أ ل ا يفكر إ ل ا في ذاته إ ذ ا ل إ ن س ا ن العاقل في مفاهيمنا يجب أ ن يكون ك ا ل ش م ع ة نعم ا ل ش م ع ة فعلا تذوب ولكن إ ذ ا ذابت ف إ ن ه ا تضيء لغيرها و ا ل إ ن س ا ن يجب أ ن يستشعر أ ن ه يفيد نعم نفسه ا ل أ ق ر ب و ن نعم المجتمع نعم ا ل أ م ة نعم و إ ل ا ما ف ا ئ د ة ا ل إ ن س ا ن منا ه إ ذ ا لم يكن فيه خيرا ً ل م ج ت م ع ه و أ ه ل ه هذا هو الزمن هذه هي مفاهيم هذه هي قيمته يجب أ ن نتعاطى معه بما ينفع ذاتنا بما يرفع مقامنا بما ي ع ل ش أ ن ن ا عند الله عز وجل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد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 صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لن تزولا قدماء عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن أ ر ب ع كل حظ ن ا ل ح د ي ث قبل ما ن ك م ل لن تزولا قدماء عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن أ ر ب ع أ ش ي ا ء يبقى واقف شاخص بين يدي الله ت ي س أ ل أ ر ب ع أ س ئ ل ه ويجيب عنها أ و ل سؤال ماذا يترك كلنا يحفظ الحديث أ و ل سؤال عن عمره فيما أ ف ن ا ه عن عمره فيما أ ف ن ا ه اثنين عن شبابه فيما أ ب ل ا ه ل أ ن ه أ ث م ن ف ت ر ة من فترات العمر ف ت ر ة الشباب ثلاثه عن علمه ماذا عمل به أ ر ب ع ة عن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه هذا العمر قلناها مرارا هذا العمر ما تفكر أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ه إ لك ي الحق أ ن تتصرف به كما تريد عمري أ ي ا م ي أ ن ا بدي ي ع ن ي أ ع م ل فيها اللي بدي اياه لا س ت س أ ل عنه الله بدي ي س أ ل ك عن هذا العمر بايش كيف قضي هذا العمر كيف قضي هذا العمر هذا راس مال مثل ما بدي ي س أ ل ك عن ا ل ر ا ب ع ة عن ماله من أ ي ن و إ ل ى أ ي ن برضو في راس مال من العمر أ ع ط ا ك اياه اعطاك خمسين س ن ة ستين الله أ ع ل م سبعين بدي ي س أ ل ك عنه بدي ي س أ ل ك وجاوب مثل ما بدي ي س أ ل ك عن الشكل منين ولوين بدي ي س أ ل ك عن ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ل ح ظ ة و ا ل د ق ي ق ة و ا ل س ا ع ة واليوم والعام أ ي ن قضيت أ ي ن قضيتو م س ك ي ن بعض الناس مساكين بعض الناس بيحتفلوا بيعمل عيد ميلاد إ ل و ولا لا ا ب ن ه ولا لا ب ن ت ه إ ن ه يفتفلوا الشمعات خلصت س ن ة هذا مش أ ج ا ه يا ناس هذا مش أ ج ا ه خ ر سنه بخشيش هذا ه ذ انقزع ا منه سنه ذ ا من راس الكون تبعه من راس المال تبعه راس المال بس اللي ب ن ع ر ف ه ش يعني بالله عليك و هل اليوم بيحتفل إ ن ه عيد ميلاده ث م ا ن ت ه عشر س ن ة عيد ميلادها أ ر ب ع وعشرين س ن ة وكيف م شو بعرفها شو ب ع ر ف ه ان ه من ر أ س المال تبع ه بعدش غير س ن ة واحد خ ل ص بالعلك ل واحد خ ل ص من ر أ س مالو اربعه وعشرين س ن ة و ب ع د ل ه س ن ة و ا ح د ة هذا برقص ولا بعيط ايه غريب الامر غريب الامر واحد معه مليون شكل اصرف منه تسع م ي ة الف بعدش غير م ي ة الف هذا برقص ولا بعيط م ا خ ل ص ا ل مصريات غريب الامر الزمن الزمن ما يشقيم ة عند الناس المال له ق ي م ة المال له ق ي م ة ب يغسل الناس إ ذ ا بضيع مصرياته و ب ز ع ل ش إ ذ ا بضيع عمره ش ي ك ل ش ي ك ل م ر ة ت يقع من جيبتك هيك بالشارع وتسمع الرن تبعته بتقول ش ه ذ ا ش ي ك ل بسواش تلفت حولك ولازم مجاش ببلاش لماذا تفرط فيه لا لا تفرط فيه تسمع واحد شوفت واحد بتقول ش ي ك ل برمي بالشوك هيك ولا واحد ش ي ك ل بسواش الولد بطريقه ا ل ل ل ش ي ك ل اليوم لكن لماذا لماذا اليوم وكأنه مصرشيشي بقضي ع اليوم و ك أ ن ه مصرشي وفي هذا قالوا ما من يوم تطلع شمسه إ ل ا وماذا يقول هذا اليوم يا ابن آ د م يا ابن آ د م أ ن ا يوم جديد على عملك شهيد افعل في خيرا ف إ ن ي لا أ ع و د دير بالك يا ابن آ د م أ ن ا يوم جديد أ ن ا يوم جديد على عملك شهيد افعل في خيرا ف إ ن ي لا اعود أ ن ا بروح وبرجع ش وفعلا هل اليوم اللي بينقضه بيرجع لن يرجع أ ب د ا وهو جزء من ر أ س م ا ل ك ف أ ح س ن ا س ت غ ل ا ل ه أ ح س ن استغلال هذا العمر أ ح س ن جعل هذا العمر يرفع مقامك عند الله اجعل هذا العمر مما ي ع ل شانك مما يقربك إ ل ى الله اجعل هذا العمر في خ د م ة الدين اجعل و ا في خ د م ة ا ل إ س ل ا م اجعل و ا في خ د م ة الحق اجعل و ا في خ د م ة رايه لا إ ل ه إ ل ا الله ل أ ن ك ث ا ر ناس يجعلون أ ع م ا ر ه م في خ د م ة رايات الباطل أ ل ي س حريا بك أ ي ه ا المسلم أ ن تجعل عمرك في خ د م ة الحق ورايه لا إ ل ه إ ل ا الله وعلى الجهتين العمر خلصان و م ن ت ه و ر ا ي ع فسخر هذا العمر خدمه للدين و إ ع ل ا ء ك ل م ة الله لتكون ك ل م ة الله عز وجل هي العليا و ك ل م ة الذين كفروا هي السفلى اللهم بارك لنا في أ س م ا ع ن ا وفي أ ب ص ا ر ن ا اللهم بارك لنا في أ س م ا ع ن ا وفي أ ب ص ا ر ن ا وفي أ ع م ا ر ن ا وفي ذرياتنا وفي أ ز و ا ج ن ا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعله الوارث ة لنا ومنا يا رب العالمين اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للقوم الظالمين ربنا آ م ن ا بما أ ن ز ل ت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعمرا في طاعتك يقضى يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ل غ ن ي م ة من كل بر و ا ل س ل ا م ة من كل إ ث م يا رب العالمين اللهم ول أ م و ر ن ا خيارنا ولا تول أ م و ر ن ا شرارنا اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ع ل ي يا رب بفضلك ك ل م ة الحق والدين وهيئ لنا رجلا يحذو حذو صلاح الدين إ ل ه ن ا ومولانا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرته ولا دينا إ ل ا قضيت ولا هما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا رددته ولا أ س ي ر ا إ ل ا فككت أ س ر ا ولا م ز ج و ن ا إ ل ا أ ط ل ق ت ولا مظلوما إ ل ا نصرته ولا ظالما جبارا إ ل ا قصمته يا رب العالمين عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم و س ل و ه يعطيكم و أ ن ت يا مقيم ا ل ص ل ا ة اقم ا ل ص ل ا ة ارحمنا و إ ي ا ك الله